بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبف منهما رجالا كثيرا ونساء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 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوذا كبيرا وإن خفتم ألا تقتطوا في اليتامى فانكحوا, فانكحوا ما طاب لكم من النساء لثنا وثلاث ورباع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 تَأْكُلُوهَا هَنِيئًا أَمَّرِيئًا وَلَا تُسْتَفْتُفُّوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْثُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبَتَلُوا الْيَسَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الْمِكَاحَ فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْمُرُشْدَةٍ فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْمُرُشْدَةٍ فَذَبَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِصْرَارًا وَبِذَارًا أَيْكَبَرُ ومن كان غنيا فليستعفذ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا ذفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيبا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 نصيبا مفوضا وإذا حضر الكسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارفذقوهم من وارزقوهم منه وقلو لهم قولا معروفا وَالْيُقْسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَفُوا مِنْ قَلْبِهِمْ جُرْحٍ يَتَوَضَّعَ فَقَافُوا عَلَيْهِمْ فَقَافُوا عَلَيْهِمْ فَلِيَتَقُوا مَعَهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا تَدِيدًا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا رأى إنما يأكلون في بطونهم لا وسيفلون سعيرا يصيبكم الله في أولادكم للذكر مثل حفظ الأنسين، فإن كن نساء فوَقَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ مَثُلَ ثَمَانِ سَرَسٍ، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً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 من بعد وصية يوصي بها أو ذي آباؤكم وأبناؤكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نص ما ترك أزواجكم إلَّا مِنْ يَقُلَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ نَوَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُصِينَ بِهَا أُوْذَيْنَ ولهن الربع مما ترتكم إلا أن يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن التمن مما ترتكم من بعد وصية توصون بها أو ذيين وإن كان رجلا يورث كنالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد من مسد فإن كانوا أثرا من ذلك فهم شركاء في السرد فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية موطابنا أو ديم غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات يدخل جنات تجري من تحتها الانهار قالذين فيها وذالك الفوز العظيم ومن يغقلن وارثه ويتعدى حدوده يدخل ناراً يدخل ناراً خالداً فيها ولهم عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البلوط حتى يتوفاهن النوم حتى يتوساهن الموس أو يجعل الله لهم سبيلا واللدان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان ثوابا رحيما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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَنْتِ السَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَظَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ حَتَّى إِذَا حَظَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ بَالَ إِنِّي طُبِّتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ خُفَافٌ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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفضىٰ دَعْوُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَقَدْ أَفْضَلَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَنْ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا تَبْتَغُونَ بِهِ عِرْضَكُمْ أَوْ أَمْوَالَكُمْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ Dia itu adalah Taqishatul wa Mukhtal wal Saasilah. Huriyatul wa anak-anak kau, وقالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضى لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم قلت ان كنتم فان لم تكونوا ضلتم به فلا جناح عليكم وخلال ابينائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين اختين الا ما إن الله كان غفور الرحيم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، الله عليكم، وأحيل لكم ما وراء ذلك أن تبسو بأموالكم. مُصْنِينًا غَيْرَ مُسَافِرِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُمْ فَنَفَاتُهُ نَذُرُهُمْ نَفَرِيضًا وَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَفْعِ مِنْكُمْ طَوْلًا أَيْنَ فِحَ الْمُحْصَنَاتِ فمما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِمْمَمَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ دَعْبُكُمْ مِمْ دَعْب تنقحو النبي لأهل نواته نرؤوره النبي المعروف وأتون نرؤوره النبي المعروف في محصلات غير مسافات محصلات غير مسافات ونا مسلخ فَإِذَا أُصِنَّتَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ فَاعْلِينَ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُقَصَّاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ قَشِيَ عَن مِنْكُمْ مُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ قَشِيَ عَن ثَمَنٍ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ مَقْوِرٌ وَحِيكِيم يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْخِلَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميل العظيم. يريد الله أن يخفف عنكم وقل قل إنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمروا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إلا أن تكون تجارا عسرا من منهم ولا تقتلون أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُذْوَانَهُ وَظُلْمَهُ فَسُوَفَ نُصْنِيهِنَّ رَأْسَهُمْ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ولا تتمم ما سُوَّل الله به بعضهم على بعض، نرجع نصيب, مما اكتسبوا نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من ما اكتسب ولننسى نصيب من ما اكتسب، وسأل الله منه طعنة وسأل الله منه رطنة.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 فالرجال <تصفيق> قوامون على النساء بما قضوا بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والتي تخافون نشودهن فعظوهن واهدروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا الذين يبخلون ويأمرون الناس في الدخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرين قرينا فساء قرينا وما وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا وَأَن تَقُوْمَ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِم عَلِيْمًا إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وإنك حسن سيضاعف ويرث ملده أجر عظيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجدابك على هؤلاء وجدابك على هؤلاء شهيد يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الوثول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَؤُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ ثُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ما أنفتنم فتَيَمَمُ فتَيَمَمُ صعيداً طيباً فمسكوا بوجوهكم وأيديكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غفوراً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 من الذين هذون حرفوا الكلب عم وضعيه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا والسمع ضير مسمعين وراعنا لي بألسنهم. لَيَنبِئَنَّ بِأَلْتِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَى لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَى وَلَكِن عَنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ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 ضبنا النقم سوjoها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السب وكان أمر الله مفرونا.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 ألم تر إلى الذين أتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت وفاضون يؤمنون بالجبت وفاضون ويقولون للذين كفروا. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أنتا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعلهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا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 فَمِنْهُم مَّن آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كلما نظجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليدوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم وندخلهم ظلا ظالما إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ فَحْتُمُوا بِالْعَبْلِ إِنَّ اللَّهَ لِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعٌ وعُرَزُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن كَنَا زَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَأَرْضُوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ فَأَرْضُوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 يريدون أن يتحاكموا إلى الطابوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضي لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما إلى الله وإلى روزل رأيت المنافقين يصدون رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمُ اللَّهَ فَتَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَسُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدو ثم لا يجدو في أنفسهم حرج مما قضي فويسلم تسلما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من زياركم ما, ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشدت تثبيتا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا بِمَا وَلَذَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْنَّبِيِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ مِنَ الْنَّبِيِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَثُونَ أُولَئِكَ رَبِيقًا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 وَإِنَّ مِنكُمْ نَمَن لَّيَضْطَنُّ أَن فَإِن أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِلَّا لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكَ ضُرٌّ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا, يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إن الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَمْ أَشَدَّ فَشْيَةً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 والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرثكم الموت ولو كنتم في بروج مشجدة وإن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله وإن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 وما أصابك من سيئة فمن نفك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يبع الرسول فقد أطاع الله وَمَنْ تَوَلْنَا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَدُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ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 ولولا فهل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرحض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشدت بأسا وأشدت تنكينا من يشفع شقاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شقاعة سيئة يكون له كفل منها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 أ تريدون أن تسو من أضل الله وَمَن يُضِل الله فَلَن تجِدَ لَهُ سَبِيلَ وَالذُّلَّةَ تَكُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَكْسِبُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم, أو جاءوكم حصرت قدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله خلصهم عليكم فلقاتلوكم فإن عسّدوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يؤمنوكم ويؤمن قومهم كلما أتوا إلى الفتن أركث فيها، فإن يأتونكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم، فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتمهم.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 وديكم مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِنْ فَضْلٍ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَاءٌ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ ثُوَبَةً مِنَ اللَّهِ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 119. كذلك كنتم منه قبل فمن الله عليكم فتبيلوا إن الله كان بما تعملون خبيرا 110. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله في أموالهم وأموسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأموسهم على القاعدين درجة وكله وعد الله الحسن. وَتَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَوَىِ دِينَ أَجْرٌ عَظِيمٌ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ غَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا إِي مَ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا بِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُتَّقِينَ مِنَ النِّجَالِ وَالْمِثَالِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلًا لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا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 وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيَمْدُدْهُ ۚ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُهَاجِرًا كَثِيرًا وَلَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ شَيْئًا اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 وإذا كنتم فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك واليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولفهت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرا وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليهم إن كان بكم أدم من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حضركم إن الله أعذل الكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مرهوتا ولا تهنوا في بضائق القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يردون وكان الله عليما حكيما إِنَّمَا أَنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم لتحكم بين الناس بما أراكما الله ولا تكون للخائنين خصيما وتغفر لها إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخطون من الناس ولا يستخطون من الله وهو معهم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 يوم القيامة، أمي يكون عليهم وكيلا، وامي يعملون أن أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عنيما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد اغتملوا فقد احتمل بُكانا وإثم بينا، ولولا رضى الله عليك ورحمة الله لهم مصايف، لهم مصايف منهم أي يضلون، وما يضلون إلا أن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 ومن يفعل ذلك بتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويستبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصنه جهنم ونصنه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد ظَلَّ ضل ظَلَالاً بَعيداً إِن يَدْعُونَ مِن دونِهِ إِلَّا إِنا وإِن يَدْعُونَ وإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَريداً لَعَنَهُ اللَّهُ وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امننهم ولا امرنهم ولا آمرنهم فليبثكن اذان الأنعام ولآمرنهم ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخيّل الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا يعيدهم ويمنيهم. وما يعبهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 لا ومن يجد ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا 110. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفى وهو مؤمن, وهو مؤمن فأولا يكذّلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا من أكلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن والتابع ملة إبراهيم حنيفا والتخذ الله إبراهيم خليلا 119. ولله ما في السماوات وما في الأرض 110. وكان الله بكل شيء محيطا 111. ويستفتونك في النساء قل الله يثتيكم فيهن وما يثلى عليكم وما يطلع عليكم في الكتاب كي تأمن النساء اللاتي اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تكحهن والمستضعفين من الوالدان.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 فلا جنا عليه ما أي يصلح بينهما صلح وصلح خير وأحضر الأفوس الشح وإلا تحسن وتستقو فإن الله كان بما تعملون قابرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتبروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وَإِن يَتَفَرَّقُوا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهٖ وَكَانَ اللَّهُ وَاعِظًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أن اتَّقُوا اللَّهَ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 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءٌ لِلَّهِ شُهَدَاءٌ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَقْطَيْتُمْ أَوْلِيَاءَ لِذَيْلِ وَالْأَقْرَبِينَ إِيَّكُمْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ۖ إِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاءَ أَن تَعَاذِلُوا ۖ وَإِن تَنَوَّهُوا أَوْ تُصَارِفُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 ومن يذكر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل, فقد ظل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفرتم، آمنوا، ثم كفرتم، زادوا تفرا، ثم زادوا تفرا، لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، ولا ليهديهم سبيلا. بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيُعْجِبُكُمْ أَنْ تَهْدُوا مَنْ فِي ضَلَالٍ فَقَدْ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدَّنَّذَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْقِتَافِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُم أَنِ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا ۖ طَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إذا مِثْلُهُمْ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 وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين شبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى السلاة قاموا فتانا يراؤون النار بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضمن الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وعتصموا بالله وأخلصوا دينهم وأخلصوا دينهم لله فأولائك مع المؤمنين وسوف يعطي الله المؤمنين أجرا عظيما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 اِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ أَوْ تَصُدُّوا وَنْسًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِاللَّهِ وَرُتْبَانِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوهُ ويريدون أن يسلقوا بين الله ورسله ويقولون, ويقولون نؤمن ببعض ونذكر ببعض ويريدون أن يتخذوا ويريدون أن يستخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين أعذابا مهيما والذين آمنوا بالله ورسله ولن يفرقوا ولم يسلقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غصورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فَقَدْ زَالُوا مُوسَى أكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمْ فَقَالُوا أرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذَ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ أَفَهُمُ الْبَيِّنَاتِ فَعَسَوْنَ عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى التَّوْرَاةَ مُبِينَةً وَرَأَيْنَا فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ مُصِرِّينَ فِي وَقُلْنَا لَهُمْ وَقُلْنَا لهم ادْخُلِ الباب فَسَكَنَ وقلنا لهم لا تعدوا فِي السَّبْتِ وَأَقْدَمْنَا مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَلِيَفُونَ ۚ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ الله وَقَدْ نَادَاهُمْ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلِبَتْ بَلْ قَضَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وقولهم إنما قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلو وما قتلو وما قلبو ولكن شبه لهم وإن الذين قتلهم فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا فرفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته وَيَومَ الْمَقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَابْغِ الظُّلْمَ مِنَ الَّذِينَ عَذَّبْنَا حرمنا عَلَيْهِمْ حَرَّنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْفُوا الْمُرِبًا وَقَضَاهُ عَنْهُ وَأَكَلَهُمْ أَمْوَالًا نَّاسٍ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَٰكِنِ الرَّاضِقُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ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 والأفاق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد خصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نخصصهم عليك وكلم الله موسى تكريما أرسل مبشرين ومرذرين لألا يكون للناس لألا يكون للناس على الله حجة بعد رؤس وكان الله عزيزا حكما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 إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك عن الله كثيرا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تنكروا فانني لا اله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما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 فآمِنوا باللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُ ثَلَاثَ إِلَّا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّ اللّهَ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ أَيُّ يَكُونَ لَهُ وَلدٌ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 ويكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من صضره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 وَجَاءَ أَن بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَغَفَرَ لَهُمْ وَيَهْدِيهِمْ ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله مفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخط فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت سنتين فله مثل ثاني مما ترد وإن كانوا إخوة رجال ونساء فلذكر مثل حظ الاثنين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم